سَنَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ عَشِدَّاءُ عَلَى رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ تَرَاهم رُكَّان سُجَدَي يَبْتَغُونَ تَرَاهم رُكَّان سُجَدَي يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَضِعْوَانًا سِيمَاهُمْ سمهُم في وجوههِم مِن أَذَلِ السّجودَ ذَلكَ مَثَلُهُم في التور وَمَثَلهُم فيِي الإِنجلكَ زَرٍ أَخََجَ شَقهُ فَزَرَهُ فَتَغْللَ فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وأمنوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. والعصر إن إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا, بالحق وتواصوا بالصبر